بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا و ا ل س ا ب ح ا ت سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أ م ر ا يوم ترجف ا ل ر ا ج ف ة تتبعها ا ل ر ا د ف ة قلوب يومئذ و ا ج ف ة و ب ص ر ه ا خاشعه يقولون ائنا لمردودون في الحافره اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك إ ذ ا ك ر ة خ ا س ر ة ف إ ن م ا هي ز ج ر ة و ا ح د ة ف إ ذ ا هم ب ا ل س ا ه ر ة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 فحشر فنادى ح ش ر ف فقال أ ن ا ربكم ا ل أ ع ل ى ف أ خ ذ ه الله نكال ا ل آ خ ر ة والاولى ان في ذلك ل ع ب ر ة لمن يخشى أ ا ن ت م أ ش د خلقا أ م السماء موسوعه ا ل ه ا وأخرج ب ل س ي للعلوم الاسلاميه ا و م ر ع ا ء الله ج ب ا أ ر س ا ا متاعا ل ك م و ل أ ن ع ا فإذا جاءت ا ا م م ك ل ط ى ي و م يتذكر ا ل إ ن س ا ن ما سعى و ب ر ز ا ل ج ح ي م ل م يرى ف أ م ا من طغى وآثر ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا فإن ا ل ج ح ي م ه ي ا ل م أ و ى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى يسالونك عن الساعه ايان مرساها فيما انت من ذكراها إ ل ى ربك منتهاها انما انت م ن من اسم ا ش ل ه ا ك أ ن ه م يوم ي ر و ن ه ا ل م ي ر ب ث و ا إ ل ا عشية أ و ضحاها